باب ما يثقل ويخفف باختلاف المعنى اعمل على حسب ما أمرتك وحسبك الشيء الذي أعطيتك وجلس الإنسان وسط القوم أي بينهم ولم يخف من لوم ووسط الدار جثا وجثما ووسط الرأس كذاك احتجما والعجم النوى وأما العجم فالعض بالأسنان وهو الكدم تختبر الرخو به والصلبا وتعلم اليبس به والرطبا وقبل يوم النحر يوم عرفه يوم كريم كلهم قد عرفه وقد رأيت عرفة في كفه أي قرحة فقلت يا رب الشهي وحطب يبس بفتح الأولي كأن ذاك خلقة لم تزلي وارتد مكانا أو طريقا يبسا أي كان فيه الماء ثم يبسا والخلف الصالح بعد والده والخلف خلف السوء في مقاصده والخلف القرن وراء القرن يخلف والخلف كلام الرعني يقال للمخطئ حين يجفى سكت ألفا ونطقت خلفا